ذ ا اذ ارسلناه الى في العون بسلطان مبين فتولى بركله وقال ساحر او مجنون فاخذناه وجنوده فلبدناهم في اليم وهو ملين وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم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 السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم قاضون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقوا أصحابهم فلا يسأعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 نور في رق منشور والبيت المعمور والسقف الموزوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مهرا وتسير الجبال سيرا قوم يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم ما دعوا هذه النار التي كنت بها تكذبون افسحر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 اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا آلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلٌّ إِنَّ دِينَا يتنازعون فيها كأسا لا لغوا فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم know more? Join us for stories of the prophet. স্টোরি প্রোফিটে প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাতটায় আপন সম্প্রচার সকাল এগারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়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 ডায়াল করুন প্রতি শনিবার রাত সাড়ে সাতটায় সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে আদর্শ পরিবার কেমন হবে মানুষের কল্যাণের চেষ্টা করতে হবে মন্দ কাজের নিষেধ করে জান্নাত যাবার কি উপায় তা করে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে না পিতামাতাকে উপেক্ষা করে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 الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, <تصفيق> آمين والطور وكتاب مسطور ضرب في المرفوع والبحر المسجوع সে হাদা ألحقنا بهم ذرية ألحقنا بهم ذرية সমু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 المصيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعون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 حمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبارا والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غواه وما ينطق عم الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القواه ذو مرة يغشى السدرة ما يغشى ما زاغى البصر وما قغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأم shitting you. मुसलिम अवर्जन के इसलमें बुनियादी नीति समूह देख জাকিরের আন্তরিক বার্তা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি ধর্ম ुपुंख रूपे प्रकाश कर पंचाश बचर व्यवधान चौत्री चुरासी धर्म सब चीज़ बृद्धि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 यूरोप सब चे बृद्धि पाधर्म हम इसम पृथ्वी सब चीज़ पाधर्म हम इसमारी लक्ष लक्ष मानुष के पृथ्वी इसलाम ग्रहण करते बाध्य कर तरब एटलम तरबारी शांति तरबी तरबारि सत्य एवं ज्ञान जाते मानव जर सक समस्या समाधानी समाज